وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ أَرَادَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ فإذا كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فَقَالَ إِنِّي سَكِينٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَن كُم لا تنطقون فرضا عليهم ضربا باليمين فاقبلوا الي يذفو وَلَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالَ بَنُو لُؤْبٍ يَنَا نْ فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ صُلْبِي الص... ولي حين فبشرناه بغلام حليم فلم ما بلغ معه السعي قال يا بني إن أَنَامِئُ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَذِيدُنِي إِنْ شَاءَ